أربعة، استمع إلى الجمل ثم أكمل الفراغات مستعيناً بالقائمة عندي ميدالية في المصارعة عندنا ميدالية في كرة القدم عندها ميدالية في التكواندو عندكما ميدالية في الملاكمة عندهما ميدالية في كرة المدرب عنده ميدالية في السباحة